نسم الأب والأبن والأب والروح القدس في الإله الهدى بيننا وبين عيه الفانسكوستي عيه حلول الروح الخدس أيام قليلة فعايز أتكلم شوية عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا به وخصوصا بيننا وبين عيد الروح القدس علاقات كثيره في مسألة الرسامات يعني يمكن ربما نص الأباء الفساء فمرسومين شايف حلول الروح القدس تعريبا يعني تريح كيس الروح القدس أول حاجة لا بد ان نذكر لاهوت الروح القدس الروح القدس موجود في كل مكان بالصفه الالهيه المرثي بيقول له في المزمور اين اذهب من روحك ومن وجهك اين اسكن انصعد الى السماء فانت هناك وان اضط الى الهاوي هناك يا هو مجبس موجود في كل مكان المحل لحوتية الصرفة وإنما حتى من جهة سكنات البشر فهو يسكن في كل قلب لكل إنسان يصبح موجود في كل مكان وهو أيضا قادر على كل شيء ويعرف كل شيء حتى قيل عنه إنه يحفظ كل شيء حتى أمان الله. وقيل انه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتولكم. الروح القدس مصدر المواهب كلها. طبعاً المواهب تبين الله، فلما نقول الروح القدس هو مصدر المواهب. ده دليل على لهوش وما ورد ايضا في اعمال خمسة في خصة حداني وسفيرة لما بطرس الرسول قال لهم انت ولم تكذبوا على الانسان كذبتم على الروح كذبتم على الله يعني لما كذبوا على الروح صدر يبقوا على الله الروح القدس عموما هو روح النعمة وروح القديسة وروح القوة وروح الحكمة والفهم وروح المعرفة كما ورد في ست إشاعات النبي الصاحب عشر آيات وهو روح العذاب أيضا والسيد المسيح سماه المعبد، وقيل عيسى عنه أيضا أنه روح الحق، والروح القدس هو روح الآب وهو روح الاب, الاب وهو أصلوم الروح الثالوث القديس. الكنيسة الأولى كانت كنيسة قوية لأنها كانت تعمل بالروح القدس. الروح القدس هو الذي كان يرشد نيسا وهو الذي كان يقود المجانع المحبثة وهو الذي كان يتكلم من أفواه الرسل قال لهم سيد المسيح لكتم أنتم المتكلمين بالروح الروح أبيكم هو المتكلم فيكم والروح القدس كان هو الذي يمسك الناس على خطيه وهو الذي قصم حجل البر وهو الذي كان يختار الرسل قال لهم اكرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه وكان يقود المجمع المقدس واول القراص للمجمع المقدس توج بعباره يرى هو كل الاناس كذا كذا كذا في أعمال سكر الأعمال الصحة والصحة فالكنيسة الأولى كانت كنيسة الروح القدس وكان الروح القدس هو الذي يخبرها عشان كده كانت كنيسة ماجحة وإذا أردنا أن نكون ناجحين ككنيسة وكأشراب ينبغي أن نجعل للروح القدس يتولى قيادتنا ككنيسة ويتولى قيادتنا كأفراد، وهكذا شوكة حاجة اسمها شركة الروح القدس، والمقصود بشركة الروح القدس كما ورد في آخر الرسالة الثانية إلى كورنثوس. وكم اسمهما ذلك في البركة التي تقال في آخر اجتماع شركة الروح القدس لأن الروح القدس يشارك معنا في العمل. فإنك على ثمن تنشد صحت خوافك لا بد أن تسأل نفسك في كل عمل تعمله: الروح الله يشارك معك في هذا العمل أم لا؟ إذا كان روح الله يشارك معاك تبقى تعرض إذا ما كان فيه البدل فيبقى عندنا سكن الروح القدس في الإنسان وشركة الروح القدس مع الإنسان سكن الروح القدس في الإنسان تأتي بسر الميرون المقدس اللي بنسميه شركة الميرون سر المسحة المقدسة دي الروح القدس في الانسان في سر الميرون المقدس وده غير الروح القدس وعمله في الكهنوت يعني شقنا الروح القدس في الانسان بحاجة عام بالنسبة لجميع المؤمنين ولكن الكهنوت دي نعمة خاصة صعبة لأشخاص معينين وينالونها بوضع اليد وبالنسخة المحدثة وبنوعية النطر الذي ينطق عليه يعني بوضع اليد وبعدين قال هذا أسكت بالنطر هذا أسكت بالنطر هذا كذا كذا كذا على حسب المنطوق يكون الروح القدس في جهنوت سكن الروح القدس في البشر شركة الروح القدس اللي بيدخل في شركة الروح القدس بيمان ثمار الروح القدس في حياتي وثمار الروح وردت في الرسالة الى غلاقيا الاطراح الخامس أية اثنين وعشرين 23 في فضائل لينالها الإنسان بالجهاد وبالتعب وبالتدريب العقرو، وفي حاجات من ثمار الروح القدس الإنسان، وأيضاً في حاجات ما مواهب الروح القدس. في مواهب سائقة للطبيعة تعطى لبعض الناس هذه المواهب عموما وردت في كرونسوس الأولى الصحر 12 والألسينة وردت في كرونسوس الأولى الصحر 14 يعني مثلا نلاقي من ثمار الروح القدس للإنسان الحكمة والإيمان. ثم جاي إنسان عادي عنده حكمة أو عنده إيمان. الإيمان اللي هو من مواهب الروح القدس إيمان غير عادي، شائع للطبيعة. والحكمة التي تعطى تعصى من الروح القدس حكمة من نوع غير عادي، شائع للطبيعة. الإنسان الذي يسكل فيه الروح ويدخل في شركة الروح القدس يعطيه الروح موهبة أخرى وهي الحرارة الحرارة الروحية عشان كده في الكتاب يقول حارين في الروح وليه حارين في الروح لأن الروح القدس قيل عنه أنه هو الروح الناري ونزل على السلاميذ على هيئة السنة كأمثأ من نار فالإنسان الروحي يكون حار في الروح في خدمته حار في الروح في محبته حار في الروح حتى في صلاته تجد صلاة وحارة في الروح إن وجدت نفسك ما عندك حرارة لا في صلاتك ولا في خدمتك ولا في علاقتك بربنا أعرف إنك إنت لم تشارك مع الروح القدس اشتراكا حقيقيا يمنحك هذا الحرارة كن في الحب، وحرارة كن في الصلاة، وحرارة في الخدمة، وفي كل عمل من الأعمال. اللي بيدخل في شريكة الروح القدس بس ليعجز استمر الروح القدس وأحياناً مواهب الروح القدس ولا بس حرارة من الروح القدس. إنما يأخذ أيضا قوة من الروح القدس لأن الروح القدس هو روح القوة والسيد النصيح قال لسلاميزه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينهلون لي شهودا في أورسريم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أصف الأرض إن كنت ضعيف في حياتك الروحية أو ضعيف في خدمتك أو ضعيف في عمل الرعاية أعرف إن لست متجاوبا مع الروح القدس تجاوبا حقيقي شركة نوت بيعطى الروح القدس للناس وبمانحة الروح القدس للناس الكهنات يأخذون على الأقل أمرين اثنين في منتهى الأهمية الأمر الأول هو سلطة الكهنات وعمل الكهنات في السرائر المقدسة وسلطة الكهنات في الحل والرفض ونصرت القضايا لأول نوع وثاني نقطة ينالون من الروح القدس قوة السلطة بتاعت الكهنوب لا تتغير بتغير الانسان الا لو شلع ولكن القوة تتغير من جهة ان هو بيتجاوب مع الروح القدس ولا ما بيتجاوهش مع الروح القدس. يلقى كاهن خدمته ضعيفة او اسقف خدمته ضعيفة تقول الانسان مش خد الروح القدس نقول خد الروح القدس لكن هل هو اشتغق مع الروح القدس هل هو تجاوب مع الروح القدس هل هو سلم قلبه وارادته وحياته كلها للروح القدس ولا لا دي تختلف من شخص الى اخر القدس ايضا هو مصدر للتعليم بيقوله علمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم لم تأتي نبوه قط من جهة انسان لكن تكلم بها اناس الله الخدسون مسوقين من الروح القدس كما قال معلمنا بطرس الرسول إذن مهمة رؤى القدس التعليم على شرط ان الذات لا تدخل في الموضوع يعني اين يعني في ناس يعلمون سكرهم الخاطر ومظؤومهم الخاطر حتى لو كان هذا المظؤوم ضد تقاليد الكنيسه وضد تعليم هنا ما نقولش الروح القدس هنا الزاد او قصد عمل الروح القدس لكي تتولى قياده الانسان بنفسه اختاروا من الزاد الانسان اللي يطلب ارشاد الروح القدس التعليم يمنح الروح القدس تعليما اللي يقول له ربنا اكشف عيني, عيني فأرى عجائب من شريعتك اللي يقول له عرفني يا رب صرفك فاهمني كبلك اهدني الى طريق المستقيم فاهمني وعلمني سيتولى الروح القدس تفريمه وتعليمه الروح القدس مهمة تتعليم الروح القدس ايضا مهم في التوبة لأن روح الله هو الذي يبكت الإنسان على القطية وروح الله هو الذي يقوده في الحياة الروحية فلا بد أن يكون له شريك مع الروح الخدود وإلا لا يعرف يتوب ولا يعرف يسلك سلوكا روحيا سليما في سفر أرضي النبي يقول النبي على من الوحي الإلهي سويتني سأتو يعني ربنا هو اللي يصوب الإنسان سياتو بل الروح القدس أيضا هو الذي يقود إلى الإيمان لأن الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول إن يسوع رب إلا بالروح القدس. الروح القدس يشتغل مع غير المؤمنين ليقودهم إلى الإيمان وهكذا فعل في قصة كورنيليوس اللي وردت أعمال في الصحر فيبقى الروح القدس يقود غير المؤمنين إلى الإيمان ويقود المؤمنين الى حياة القدسة وحياة التوبة والبر الروح القدس ايضا يدخل في العبادة زي ما بيقول الرسول اصلي بروحي واصلي بذكني اي اعبد الله بالروح جلمة الروح هنا يعني روح الإنسانية التي يقودها الروح القدس ولا يشارك مع روح القدس والكتاب يقول أو قال السيد المشيح نفسه الله روح والذين يزدون لله بالروح والحق ينبغي أن يزدون وهنا نفرق بين العبادة الروحية والعبادة الشكلية العبادة الروحية عبادة الروح صلاة روحية صوم بطريق روحي تأملات بطريق روحية تصرفات أيضا روحية يعني الإنسان الروحي تبقى تصرفات روحية حتى إن وقع في المشاكل يحل المشاكل بطريقة روحية تحل المشاكل بطريقة روحية وإن تكلم يتكلم الله على ثمان ولذلك يكون كلامه له تأثير في نفوس الناس وإن خدم يخدم خدمة روحية بطريقة روحية جميلة جدا العبارة التي قيلت عن سمشون في أول حياته في سفر الكبان في 11-13 قيل ان روح الله كان يحركه روح الله كان يحركه يريد كل واحد فينا يخلي العبارة دي من هجليس في حياته ومن هجليس في خدمته. ومن هبليه في كان روح الله يحرقه فهل انت في حياتك بتحركك رغبة شخصية او شهوة شخصية او فهم شخصي ام انت في حياتك بيحركك اشخاص اخرون بارشاد معين حسب نويتهم كويتين او اسمين ام انت يحركك روح الله دي نسألة لازم تتأكد منك فإذا سلك الإنسان هذا يدخل في نقطة مهمة وهي السلوك بالروح الكتاب يقول لا تسلكوا حسب الجد لكن اسلكوا بالروح وهكذا يعطيه الله روح القدادة بقي نقطة لابد ان انا اقولها لكم وهي مفارقة الروح مفارقة الروح للانسان اما مفارقة جزئية وقتية او مفارقة كاملة المفارقة الجزئية تكون نتيجة ان الانسان يرفض عمل الروح في القدس فيه ويبعد عنه الروح لفترة معينة ويعود بالتوبة الى روحياته لكن المترفض كلية دي معناها انتهى دي اللي تخش في التجديف على الروح والقدس اللي هو المفارقة الكلية لروح الله للإنسان وأيضا مفارقة الإنسان للروح القدس مفارقة كلية عشان كده يسلمون لذلك إحنا دائما بنصلي بنقله روحك القدس لا تنزعه مني روحك القدس لا تنزعه مني ونقول جدده في احسائنا قلبا نقيا خيام فيه يا الله وروحا مستقيما جدده في احسائي يعني يجدده يعني كل ما الانسان يفطر ويبدع عن الروح يرجع الروح يجدد عمله فيه يقول اما منتظر الرب سيزددونا قوة يرفعون اجنحة ان كان مشؤول وبصلاة بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة الروحك القدوس الذي أنعمت به على تلميذك الخجيسين والرسل الأسهار المكرمين في أخص الساعة الثالثة هذا لا تنجعه منه بل جدته في أحسانك بكل ما يعطي الروح القدس من كله روح مستخيناً ومحياً فهن بابو والعش إلى أخر مفروض علينا أن احنا لا نقاوم الروح ولا نحزن الروح ولا نقص الروح إنما بالتمرار يكون لنا عمل متجدد مع الروح الكتاب بيقول اسلكه بالروح بل بيقول أكثر من كده امتلئوا بالروح امتلئوا بالروح امتلئوا بالروح بيترجمها البعض اجعلوا روح لكم لما انسان يكون ممتلئ بالروح ليبقى كل التصالفات الروحية انسان عجيب زي يوحنا المعمدان من بطن أمه كان ممتلئا بالروح القدس، الرسل كانوا ممتلئين بالروح في أن السفنات الشمس إنه كان مملوء من الروح القدس عيشوا بالروح لكي يعيدوا عيش حلول الروح القدس